بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده ذكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا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 فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وعشيا